يا ايها الذين امنوا لا الله وقولوا فتن قد يضلوا فقولا فقولا شديدا يصلح لكم تعبر ويقيم لكم الدين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حمد لعنها اصدق الحديث كلام الله وخير هذه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار اما بعد لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات وامارات تحدث عنها علماء الامه من المالكية وغيرهم قال القومي عيار رحمه الله تعالى ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصره سنته والذب عن شريعته وان يتمنى العبد حضور حياته حتى يبذل نفسه وماله دونه قال سبحانه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وقال العداله العيني رحمه الله تعالى واعلم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم اراده طاعته وترك مخالفته وهي بواجبات الاسلام قال سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا ان التاريخ الاسلامي سطى لنا مواقف صدرت من اقوى كالجبال لن تلد النساء امثالهن خافوا لنا اروعا امثله التي تنبئ عن حب صادق للنبي الصادق صلى الله عليه وسلم فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه في الكرام فلا روى الامام البخاري في صحيحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فبينما نحن جلوس يوما في بيت ابي بكر من الصديق رضي الله عنه في نحن الظهرة في أول وقت الحرب قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع في ساعه لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر في له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا امر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له ابو بكر فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك بابي انت وامي يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام فاني قد اذن لي في الخروج, فإني لي في الخروج اي مكه الى المدينه فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله بأذي أنت وامي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام نعم قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت ابا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح فانظر عباد الله ماذا فعل حب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر جعله يذكي فرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع انه يعلم ما ينتظره من المخاوف والمخاطر في طريقهم من مكة إلى المدينة فرضي الله عن أبي بكر وارضاه وجعل الجنه مدواه ولما سمع المسلمون في خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغضون كل غداة إلى الحر مكان في المدينة فينتظرونه حتى يغضب حر الظهيره حتى يشتد عليهم حر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم فانقلبوا يوما بعدما أطاروا فانقلبوا يوما بعدما أطاروا الزرام فلما أدوا إلى بيوتهم طلع رجل من اليهود على حسن عار فبطل برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مبيضين عليهم التياب البيض يزول بهم السراب فلم يملك, يملك اليهودي ان قال باعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي كنتم تنتظرون هذا حظكم وهذا اميركم وهذا إمانهم الذي كنتم تنتظرون فقال المسلمون إلى السلاح فمتلقوا رسول الله فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر حرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمل ابن عوبر فتأمل رحمه الله كيف تحمل الانصار حر الشمس في الظهرة من أجل نبيهم عليه الصلاة والسلام فأنزم الله عز وجد في الأنصار قرآن يتلى إلى يوم القيامة والذين تبوا الضوء والايمان من قبلهم يحبون من هارل إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويبذلون على ولو كان من الخطاظة ومن يفشح نفسه فأولئك هم المفدحون إذن حفى النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمنى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته فهذا هو من دار الفناء إلى دار البقاء واهم ما لديه ان يدفن بجوار الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم روى الطبري في صحيحه عن عبد بن ميمون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر انظر الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فإني نفس اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذر عمر بن الخطاب ان يدفن مع طائبين فسلم عبد الله واستأذر ثم دخل عليها فوجدها طائمة تبكي رضي الله عنها فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع طائبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فقالت عائشه كنت ارينه لنفسي كنت اريد انا ان اسفل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ولاغترنه في اليوم على نفسي فلما اقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال عمر بن الخطاب ارفعوني فأسأله رجل إليه فقال فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أبنت والله أبنت والله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد لله ما في شيء أهم الي من ذلك فإذا أنا قضيت إذا أنا مت فاحملوني ثم فقل يستأذرون الخطابة فإن أمدت فادخلوني، فأدخلوني وإن ردتني يمسوني إلى مقابر المسلمين كتها هذا الشفة الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم جعل نساء صحابة كذلك يستجبن لأمره عليم صلاة والسلام استجابة الرجال له أولا أولا قل عن عبد الآن بن أنما اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يكون لها صغيرة وفي يد ابنها مسكتان غريضتان سواران غريضان من أفك فقال عليه الصلاة والسلام أتعطي مسكات هذا؟ قالت لا قال ألسوه في أي شبيرت الله بهما يوم القيامه سوارين للنار؟ قال فقلعت هما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله رسوله وعن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد يوما فاختلق رجال مع النساء الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اجتأخروا تأخروا فانه ليس لكن ان تحكم الطريق ليس لكن ان تمشين في وسط الطريق عليكن بحافات الطريق عليكن بجوانب الطريق فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوق هذه فإن الله اشتكى مما احدثه نساء المسلمين اليوم من الزبار والشكور وتعاطي المخدرات والكمور فاسترجل في النساء وتأثنى في الرجال إلا من رحم الله فاللهم إلا نسألك العفو والعافيه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 يظهر استعداده السلام للوقوف مع الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من الاقداد بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب إلي مما عدل به أحب إلي من الدنيا وما فيها اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال فقال له المقداد الاسود والله لا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى افهم انت وربك فقاتل انا هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرايت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وصره قول المقداد وصره قول المقداد رضي الله عنه وبلغ الامر من احد الصحابه الا وهو سعد بن الربيع وكان قد جرح في معركه احد وفيه سبعون ضربه ما بين طعن مثل ربح وضربه بليف ورميه بسكن لم يبق بينه وبين هذه الدنيا الا لحظة يسيرات بالله عليكم ماذا كان يفكر وماذا كان يشغل باله الجواب ما هو الحاكم قاله الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لطلب سعد بن الربيع وقال لي يا ربيته فاخرجه لي السلام وقل له لك رسول الله كيف تجدك كيف حالك قال جعلت أطوف فجعلت اقف بين القتلة فجعت ابوك بين فاصبته ووجدته وهو في اخر عمره به سبعون ضربه ما بين طعنتين برمح وضربة بشيف ورمية بسهم فقلت له يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السلام ويقول اخبرني كيف تجدك قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام قل له أجدك أجد لي حجة وكل قولي من الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم شكر يطر وفيكم حركة عين قال وقالت نفسه وإظهر الله تعالى ورضي عنه فتاملوا رحمه الله كيف كانت خاتمته الحسنه في اخر لحظاته الاخيره موضوع ماذا ما اشغل باله بما اوصى قومه وهو يوزعهم مرتحلا في هذه الدنيا وما فيها من اهل وأموال ومتاع الامر الذي شغل باله هو سلامه حبيبه صلى الله عليه وسلم والوصيه التي اوصى بها قوما ان يذل كل واحد منهم نفسه فيلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا هم حقا لهم درجات عند ربهم ونظرة ورزق كريم فضل رحمه الله تعالى الى حال هؤلاء والى حالنا نحن أليس فينا من يفكر عند موته في الأموال والتجارات أليس منا من يوصي اولاده عند الموت بأخل رمان ولكن هيها كهيها ولكن هيها كهيها إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس نعم من الأجعام وإن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاء من الدعاوة ولكنه عمل ولكنه عمل وفداء وفداء فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فهم أضر هذه الأمة قلوبا وأسرعهم استجابه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اختارهم, اختارهم الله عز وجل. لصحبه نبيك الكريم صلى الله عليه واله وسلم روى الامام في صحيحه عن البراء بن عازب وهو يصور لنا ويذكر لنا مثالا اخر رائعا يبين لنا مدى استجابه الصحابه رضي الله عنهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت خبز ستة عشر أو سبعة عشر شفرا وكان الحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة الترضاة فوجه نحو الكعبة وصلى معهم رجل للعصر ثم قاد ثم فمرع على قوم من الانصار فقال هو يشهد أنه صدى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجه إلى الكعبة فانحرفوا في الصلاة فانحرفوا وهم مهوروا في صلاة العصر وفي رواية أخرى ألا إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها في الصلاه ما ازرعهم تاسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترددوا في التمسك به بل لم ينتظروا ان يرفعوا رؤوسهم من الركوع بادروا بالتوجه الى حيث توجه قائدهم وامامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم وروى داود في سننه عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والاولياء كان اذا سافر الواحد منهم كانوا لا يجلسون في مكان واحد فكل واحد منهم يجلس مع اثنين وثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا في الشعار والأولية إنما ذلك من الشيطان قال ولم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو قسط عليهم ثوب لعبهم لو قسط عليهم ثوب لعبهم وهذا هو الوقت الآخر حري ان نلقى عنده قليلا وهو باور من الخالي عن ابي مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء جائ فقال يا رسول الله وكله الحمر وكله الحمر الاهليه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه المره الثانيه فقال اغفيت الحمر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه السالفه فقال اغفيت الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الجمر الاهليه قال فاغفات القدور وانها لتكون باللحم فلم يفكر اولئك الابرار اطهار الاخيار المحبون الصادقون للحبيب صلى الله عليه وسلم في التحايل او البحث عن فرصه او استثناء بل قالوا سمعنا واطعنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احذركم الله قال رحمه الله فجعل سبحانه وتعالى متابعه رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد وكون العبد محبوبا لله عز وجل أعلى كونه محبا لله عز وجل فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله ولكن الشأن أن يحبك الله فالطاعه للمحبوب عنوان محبته وقال العذاب محمد البشير الابراهيمي فالحب الصحيح لمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يدع صاحبه عن البدع ويحمله على الاقتداء الصحيح كما كان السلف يحبونه فيحيون سنته بفعلها ويهوزون عن شريعته ودينه من غير ان يقيم له المناسبات وينفقوا فيها الاموال الطائله التي تستقر المصالح العامه من القليل منها فلا تجده قال سبحانه ولا تبذر تبزل تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك